بسم الله الرحمن الرحيم تر إقوانكم في موقع راية السلف بالسودان أن يقدموا لكم هذه المادة الصوتية والتي هي بعنوان الإغلاب على المتساهلين في المتح وتفخيم للألفاظ الشيخ الفاضل نزار بن هاشم العباس حفظه الله تعالى نسأل الله أن ينفع بها الجميع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى يسلّ الله وسلم بلنا اللهم استعان والسلوخية في كل زمان وما كان لا شك لسبل الله انها دعوه حق طاغرة ومحصورة باقية الى كيفوما صاعات المؤمنين لكنها مبتلى اطفق هذا الزمان مبتلى باهل الكفر مبتلى باهل البدع مبتلى بالفسار مبتلى باهل السفر وان ما يندع للأسف الشديد أن السفراء الذين هم أهل السفر طاروا رؤوسا للناس خاصة الشباب الشباب للأسف الذين يريدون أن يلتنسوا طريق العلم بدل أن ينطلقوا ويرتضطوا العلماء السلفين المعروفين قديما وحديثا ومدل أن يرتبطوا بطلابهم الراسخين السلفين المعروفين قديما وحديثا تركوا هذه المقامات الشريفة العظيمة المباركة إن شاء الله تعالى وارتبطوا المجاهل ودهل السفح والجهالات وأهل سوء الأدب والعيالة بالله إن السفير العصر فيه يترك كما نقص ذلك شفير رحمه الله تعالى حينما قالوا دا نطق السفير فلا تجنه تخير من إجابته السفوت. انا هذا العصر في أهل السفا لكن للأسف الشديد صارت سفها والسفها في هذا الزمان عند بعض الناس وعند بعض الشباب وعند بعض الصغار المتدى بطلاب العلم طلاب العلم وصاروا عندهم رؤوسا وصاروا للأفع الشديد أيضا مرجعية لهؤلاء الشباب الذين يمكن أن نسميهم بالضائعين التعيين صل الله أن ينطبهم وأن يهديهم إلى سواء السليم لعشي ذلك يتكبدوا الناس من طواب العلم او حتى من العلماء الرض على بعض الصفحات لا لانهم على قدر من العلم او لا لانهم على شيء من البصرة ولا لانهم مخيفون للعلماء والطلاب العلم السلفيين ويخشى عليه من الدعوة السلفية لأن الدعوة السلفية بيكون من الدعوة شالخة دعوة الله منصورة فاسقة الجبال لكن يحملوا العلماء ويحملوا بعض طلابهم السلفيين يحملهم على التكبر بالرد على هؤلاء السفاء أن هؤلاء السفاء صاروا عند الجهة العلماء وصاروا وهنا لا أذكر إلا حديث صلى الله عليه وسلم صحيح إلى ما قال تعلموا العلم قبل أن يقضب فإن الله لا ينتزع العلم ولا يقضب العلم بقض العلماء تعلموا العلم قبل أن يقضب فإن الله لا يقضب العلم ينتزعه من قلوب العباد وإنما يقضبه بقض العلماء حتى إذا لنقع عالما واحدة او لم يبقى عالم اتخذ الناس رووسا يخالا فسئلوا بعيرهم فأفتوا فظلوا وأظلوا هذا هو واقع الناس اليوم وهذا الحديث لا يعني ان العلماء يفنوا وعندهم لا يبقوا لا ليس هذا معنى لان السنة يفهم بدقيق السنة فقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الطائفة الناجية المنصرة لا تزالوا طائفة من أمة على الحق راهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالطهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك فأهل الصنة باقون وظلماهم باقون ويقودون هم وطلابهم من عراب الله له النجاة والسلامة من أهل الإسلام ليركد سفينة الدعوة السلفية المباركة لكن هذا جلال على قلة العلماء وعلى كثرة الصفهاء وكثرة رؤوسه الصغار الذين للاسف يقودون بعض الشباب هؤلاء ينطبق عليهم ايضا قوله صلى الله عليه وسلم الرواغب ان الناس يظهر فيهم الرواغب قال ومن الرواغب يا رسول الله قال رجل التاج يكون على امر العامة وايضا القراءه نقول صلى الله عليه وسلم وشيء في شيء يذكر قال رجل للنديد صلى الله عليه وسلم متى الساعة فقال له صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمان فانتظر الساعة قال وكيف إباعتها يا رسول الله قال إذا وسد العمر إلى غير آني فانتظر الساعة هذا يا أخي ويا إخواني ويا ابنائي من أهل السودان وغيرها ألا واقع الناس اليوم الله الذين يريدون العلم بدلا أن يرتبطوا بالعلماء يرتبطوا بالصفحة بدل أن يرتبطوا بالعلماء الراتخين وطلابهم السنفين يرتبطوا بالسفحات ليس العبر بأن يحفظ السفيه علما هذا لا يخرجه عن دائرة السفح ولا يخرج السفيه من دائرة السفح أن يكون له بعض التبع الذين يتبعونه لا هذا ليس بدلالة على الخير فهذه دلالة على الشر أن يكون السفيه متابعا وأن يكون السفيه رأسا على النفس فذكر هؤلاء ينبغي على من الخير واراد المجادة والسلامة ان يتجاوزهم جميعا ليكون في دائرة الحق مع الدعوة السلافية ورلمائها وطلابها والذي ذكرته بحسب ما نقل اليه ليس على الجاسة يدافع محمد السيد حاج عن محمد مصدى عبد القادم هذا ليس بشيء لأن هؤلاء يقال على ضمانة فكيف إذا قام في هؤلاء السفهاء من ينصب بعض هؤلاء أئمة للدعوة السلفية دعوة السلفية ليست لطوبة ينصب فيها من شاء من شاء من الناس ليجعله إماما هذا من الجهل المركب ومن السفه المركب أيضا إن الإمام للنظر في عوف علماء السلفية قديما وحديثا وفي عرف علماء الإسراء لا يكون إماما إلا إذا استحق الإمامة ومن الذي يجعل الإمام إماما بعض الله العمل والدعوة والبصيرة والنقاء فسو الخلق أن ما هو منهجه وما هو مدخله ومخرجه من هم تلوخه ومن هم طلابه وما هي أعتاره هؤلاء هم الأئمة والذين ينصبونهم الأئمة هو أيضا الأئمة لكننا في زمن لأسف السديد ينصب الأئمة السفهاء كثرت كلمة العمامة وكثرت كلمة الامام وكثرت اطلاقها ويضا كثرت كلمة العلامة وكثرت اطلاقها ومن يصطقها؟ الجوهان وسبها فلذلك هذه المواقع مواقع التفرق التي تسمى الاجتماعية وهي عن صحيح الطعام قد يكون في بعضها ما يجوز اطلاقه التفرق عليها المواقع, المواقع التفرق لان هذه المواقع من خلالها يدخل اهل الغرش واهل الضعان والصفع والروبيضاء في فرص صموم هوى في اوساط المسلمين فاولا ينبغي ان نحذر منهم حتى لو التقفوا حول بعض مشايخنا السلفيين او بعض طلاب العلم المعروفين بالسلفيه انا من عادتي ان الفزع التمسح التراخ حول بعض مشحة السلفية ليتسلقوا على سمعتهم أو على جاههم أنصح التعبير فلذلك علينا أن نحضر هذه البنات السودانية تحتاج إلى وعي من شبابها وشباتها وأن على بصيرة تامة بواقعهم الدعوة فإن هذه الدعوة للأسف أبطلية لأنواع كما ذكرت من الصفحة والرويب ضعفة الذي لا يحسن الأدب لا يعرف بالأدب الجميل الذي هو من شعار العلم والعلمة أن ينصب إماما وأن ينصب قائدا هذا والله من الجهل العظيم والجهل المطبخ كما يقولون نحن نتمنى فلا يقال كما ينشر من بعض صفاء بأننا نحسد من نحسد من الناس كما يقولون نحن نتمنى والله أن يكون في الأمة وفي السودان على سبيل خصوص أئمة يقولون الناس على الحق وبالحق يقودون على السلفي هذا يفلحنا أن يقرر السلفيون وأن يقرر في بلحبنا أئمة الصنة بحق هذا يفلح كل من له غير إن شاء الله على الإسلام وأهله لكنه من الموسف ايضا أن تكون هذه الإمامة إمامة ضلانة لا تقود إلا إلى السفة وإلى الجهانة ولذلك علينا أن نحن مما يبث في مواقع التواصل مما ليس من الحق في شيء وانما هو في واقع الامر عميق من السفره وعميق من الجهل والجحاله والله نصلي والله يحسمني وياكم وسائر المسلمين يلفكم مع براء منها وبطنا والله اعلم وصلى الله على نبي محمد وعاله وصحبه